ريانف سطع شعل البريه وهن عليه عليه يلا نور ديانها هف 19 يلا عليه هل حدار عليه شلون ليله فرح يحل الوفاء نور زينب ضو بيته المصطفى عاد زينب مثال المعرفه ورد عن فارس لال الفاطميه حدار عليه انو حدار عليه يلا حدار عليه هنا ورديان هب سطح شل حدار عليه هل حدار عليه ما طلع او حدار عليه هل حدار عليه هل حدار عليه شلون اللي علت مسره ومزهره ابن اور بالدنيا من وراه هذي ضنوت ولنحد يوصل المصطفى سيد الفريح النحدار عليه النحدار عليه النحدار عليه اسمع اسمع اسمع, اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اخر فقره تقرا لك هالابيض وكثير طالبين شفاء المرضى وطالبين حوائج خصوصا احد الاخوه من خدمة الحسين في هذه الحسينيه طالب الشفاء لوالدته فحبيبي اذا عندك حاجه ويا أريد اريد الكل الكل مقدم التهنه الى امير المؤمنين الكل وين ما انت قاعد الجاوب ترفع هالايدك وتفرح ان شاء الله الكل ارفع ايدك ايد مبايعه ويا زينب اي ما شاء الله اي ما شاء الله سطع شعل البريه والنوح دار عليه حمل حب النوح دار عليه يلا ابن ارزعن حابسطع شعل فري وهن حيدر عليه حي عليه شلون ليله مسر بالدنيا من ورا هذ ظن ود ولنا حيدر وصلى على المصطف سيد الفرحن حن حيدر عليه ان حدار عليه, عليه, عليه, عليه, عليه, عليه من رسول الله من رسول الله حملت كل الخصال ابن الزكية امها آيات الكمال نور جدها المصطفى بنور الجلال علم للعز صغير والحميه النوحدار عليه علي طول <تصفيق> علي <كلها>. نشد النوحدار <تصفيق> عليه حمل حميه النوحدار عليه عزبي هل مكارم والاصول بالمهابه مثل ام هل بسول مثل جده الرسول احمل التاجل كرام الحيدري وهنو حيدر عليه ها هل حدار عليه هل حدار